10 الله euro, الرحيم لا euro. بيوم 000 ولا 10 بالنفس euro. 10 000 euro, لن نجمع عظامه بلى.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 فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذِ نَيْنَ الْمَفَرْ كَلَّا لَا وَزَرْ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة القى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذْرُونَ لَا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا ذبلغت التراق وقيل مراق وظن أنه وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ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 ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني كَانَ ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى